بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين لذلك الذي يدح اليكين ولا يحط على طعام المسكين غيل للمصلين الذين هم عن صلاةهم سابون الذين هم رابون